يَوْمَ تُجَدَّدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا يَوْمَ تُجَدَّدُ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ انْتَوَى لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَمَا عِلَّتُ مَنْ سُئِلَ فَلَوْلَا لَهُ أَمْ وَيُحَافِظُ اللهُ نَفْسَهُ وَيُحَرِمُهُ وَيُحَافِظُ نَفْسَهُ والله رؤوف, وَاللهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ وَاللهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وَاللَّهُ وَحْيٍ قُلِ اتَّبِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ قُلِ اتَّبِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ إن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله تَمْ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ذُو نِيَّةٍ بَعْضٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ تَمِينٌ عَلِيمٌ إِذْ قالت امرأة عمران لك ما في بطني محررا فتقبل مني إذ قالت وآت عمران ربه إني نذر لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أن تَسْمِيعُ الْعَلِيمِ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْ هَٰقَّتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَأَنْسَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَلَمَّا وَضَعَتْ رب إني وضعتها أنفا والله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك بأنفا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني سميتها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وتفلها زكريا فتقبلها ربها كل ما هذه ذكريا كلما دخل عليها ذكريا مشرب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها ذكريا مش ان هذا قالت يا نعم ان لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله الله يرزق من يشاء